فقال شهدت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنه حتى انتهى فقال صلى الله عليه وسلم في اخر حديثه فيها ما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب مشر <تصفيق> ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم على يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومنهما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. <تصفيق> أنه صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إنها الحياة في الجنة هذه الحياة الأبدية التي لا نظير لها ولا مثيل في الدنيا الحياة في الجنة هي الحياة الحقيقية هي مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لا نقول الحياة بضعة من الأيام في أرقى الفنادق السياحية ولا في أفخم القصور لا والله لا تسوي شيئا بل إن الحياة في الجنة الجنة التي موضع موضع القدم فيها يعني ما ما يعدل شبرا من الأرض في الدنيا موضع الشبر موضع الشبر من الجنة يفوق الدنيا بما فيها كما في حديث أنس رضي الله عنه أما وصلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس, ولقاب قوس أحدكم ولقاب قوس أحدكم أو موضع شبر أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم موضع القدم موضع قدم صغير هذا الموضع موضع القدم هذا من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها أي الخمار خير من الدنيا وما فيها ولنصيفها على وجهها أي الخمار خير من الدنيا وما فيها هذه الجنة التي غفل عنها الغافلون ولم يشمر لها المشمرون وصاروا يتصارعون على سلطان زائل لا قيمة له ويزول ويتصارعون على لذات عاجلة فانية لا تدوم فلا يبحثون عن السلطان الدائم الذي لا يزول وعن اللذة الباقيه التي لا تفنى هؤلاء هم أولو الألباب الذين يعملون لهذا فإن الجنة لموت فيها ولا سقم ولا مرض ولا تعب ولا فناء كما في الصحيحين أو كما أخرج مسلم من حديث الأغر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لكم أو ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبداً فذلك يقول عز وجل ونود أن تلكوم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون وكما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلث يابه ولا يفنى شبابه. وفي فالصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يالون والذين يالونهم. على أشد كوكب دري على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يدفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المث ومجامرهم الألوة أخلاقهم وأزوجهم الحور العين وأخلاقهم على خلق, على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء وجاء في رواية همام ابن منبه وحديث أبي وريرة أيضا فيما في في يعطى للزمرة الأولى التي على صورة القمر ليلة البدر قال لكل منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء من وراء اللحم من الحسن لكل منهم زوجتان ان نحر العين يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباعد قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا لا اختلاف بينهم ولا تضاغط قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا هذه صفة أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البتر وكما في حديث أبي بكر ابن عبد الله بن قيص عن أبيه أبي موسى الأشعارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ذراعا المؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا أو ليست ذراعا تلستون ميلاً للمؤمن للمؤمن فيها أهلون أي من النساء يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضاً حتى لا تدوب بينه الغيرة والغيرة وفي الصحيحين بحديث أبي سعيد الخدري أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا لا الغرف من فوقهم كما تقرأون الكوكب الغابر في الأفق أو من الأفق في من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم يعني يرى من فوقه من أصحاب الدرجات العليا كما يرى الكوكب في السماء في من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل, لتفاضل ما بينهم أي من الدرجات قيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا لا يبلغها غيرهم قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ليست منازل الأنبياء فقط منازل المؤمنين آه. وكيف ينالوا هذه المنازل آمنوا بالله وصدقوا المرسلين التوحيد والاتباع آه. كانوا موحدين متبعين ليسوا مشركين وليسوا مبتدعين حزبيين متعصبين لأحزابهم بل كانوا على التوحيد والاتباع هذه منازلهم ليسوا آه. ليسوا أهل بداع وليسوا أهل أهواء آه. وليس أهل كبائر بل كانوا مؤمنين موحدين متبعين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم فيقولون فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد قد ازدادتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم قد ازدادتم بعدنا خسنا وجمالا آه. هذه الحياة في الجنة آه. هذه حياة الجنة آه. ليست هذه الدنيا البائسة الزائلة التي يتصارعون عليها ويضيعون أرواحهم بل ويضيعون دينهم من أجلها من أجل هذه الدنيا التي لا قيمة لها ولا تزن عند الله جناح بعوضا، فما أدراك أنهار الجنة أنهار الجنة التي وصفا رب العز سبحانه في قوله في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار يا أنهار من ماء غير أسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولو فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كما وخالد في النار وصخ ماء حميما فقطع أمعاءهم هل يستويان الذين ينعمون؟ بذي الأنهار من الماء الغير آسن واللبن الذي لم يتغير طعمه يعني لا يفسد لا يصص من المكث ومن هذا الخمر الذي هو لذة ليس كخمر الدنيا المحرم لذة للشاربين وأنهر من عسل عسل عسل مصفى يعني لا شوائب فيه هل يستوون ولو مغفرة من ربهم هل يستوون مع الذين لهم النار تقطوا أم عهم؟ فإن كنت عاقلا إن كنت عاقلاً أو بقي فيك فيك ضر من العقل لأي شيء تعمل إن كنت مؤمنا إن كنت تؤمن بالغيب تعمل لأي شيء آه. تتنافس على أي شيء ما هو الذي تتنافس عليه؟ <تصفيق> هذه الإجابة لا يعرفها إلا من هداه الله، ولم يطبع على قلبه نعم، فهو يطبع على قلوبهم لا يبقهون واعلم علم أن صفت هذه الأنهار، أنصفت هذه الأنهار، تم بوّب. أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه في صفة الجنة أبو نعيم الأصبهاني قال باب صفة جري أنهار الجنة وأنها سائحة على الأرض وأنها سائحة سابحة تجري في غير أخدود هذه صفة جري أنهار الجنة تجري سابحة سائحة على وجه على وجه أرض الجنة ليست في خدود ليست في شق. وأخر جاه أبو نعيم سردا صحيحا عن معاوية ابن قرة عن أنا ابن مالك رضي الله عنه وقال لعلكم تظنون أن أنهر الجنة خدود في الأرض في أخاديد محفورة لا قال لا لا والله نال سائحة على وجه الأرض حافتاها خيام اللؤلؤ وطينها المزك الأذفر فقال معاوية الأنس ما الأذفر قال لا خلط له يعني يعني مسك خالص لا شئبة فيه ولا خلط هذا طين طينة أنهار الجنة وعلى حافتي الأنهار خيام من لؤلؤ. فكيف بأشجار الجنة؟ في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد، وبنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة لا شجرة. يسير الراكب في ظلها مئة عام ما يقطعها من عظم هذه الشجرة من عظم ظلها <تصفيق> وجاء في رواية وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال الراكب الجواد المضمر السريع يعني أسرع ما يكون من من الخيل إذا جرى في ظل هذه الشجرة مئة عام لا يقطع ظلها من عظامها ومن طول ظلها آه. هذه شجرة واحدة في الجنة آه. وغرس الجنة سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا غرس الجنة آه. من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة هكذا قال صلى الله عليه وسلم فأخرج هذا البخاري في الأدل المفرد من حديث أبي هريرة فالحياة في الجنة الحديث عنها يطول وإنما مذكرو تذكرة سريعة فقط إشارات أما ما في الجنة فهو أعظم ففي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول القبة في قول رب العزة أعددت العبادية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال صلى الله عليه وسلم بعدها ذخرا بله ما أطلعكم الله عليه ذخرا بله ما أطلعكم الله عليه كما قال النووي أي أي ما لم يطلعكم عليه فهو أعظم أي دع دعك مما أطلق عليه فما لم يطلعك عليه أعظم مما لم يطلع مما أطلق عليه ذخرا بل ما أطلعكم الله عليه هذه الجنة ها. التي غفل عنها الغافلون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أهلا> <تصفيق> <أهلا> الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد <shares> أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة أن يتوما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنياتهما وما فيهما وما بين أهل نعم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن جنتان من فضة وجنتان من ذهب والكل يشترك من أهل من أهل هذه الجنات في وعية الرب سبحانه فما فما بين القوم وبين النظر إلى وجه الله إلى إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وفي جنة عدن ثم يرون ربهم جميعا وهذه لذة التي لا تعديلها لذة من كل من كل لذات الجنة، ونحن وأخرج مسلم من حديث يعطى إني يصار عن أبي سعيد الخدري أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة في فيقولون لبيك رب ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول رب العزة هل رضيتم؟ فيقولون وما, وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك فيقول رب العزة ألا أغطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون ما أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً وحل عليكم ورضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا فوق نعيم الجنة وقد بواب البخاري على هذا الحديث قال كما في كتاب التوحيد صحيحه قال باب كلام الرب مع أهل الجنة كلام الرب مع أهل الجنة فالله عز وجل يتكلم حقيقة حقيقة بصوت مسموع مع أهل الجنة يسمعوا أهل الجنة ويردون عليه سبحانه في الجنة ولذلك لن يدرك مقدار هذا النعيم إلا من يعرف أن عذاب الله شديد ففي صحيح مسلم من حديث أبي رايرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أو لا يدخل أحد للجنة إلا أري مقعده من النار إن أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري, مقعد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه فلا يدخل أحد الجنة إلا أوري مقعده من النار لو أساء يقال, له يقال هذا مقعدك إن كنت من المسئين من الغصار من أهل البدع وهذا حتى يزداد شكرا لله على هذه النعمة التي لا نعمة بعدها فهو لمن هذه الجنة إنها لعباد الله المخلصين آه. إلا عباد الله المخلصين وليك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين آه. وكما قال سبحانه الأخ الله يومئذ ما لبعض عدوهم إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون <تصفيق> الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجهم تحبرون نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تستهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون <تصفيق> الأخلاء بعضهم يمئذن لبعض عدو إلا المتقين فهذه العلاقات التي قاومت في الدنيا على المصالح والمنافع الزائلة والمحرمة الذين يجتمعون على المسكرات والمخدرات يجتمعون على شرب الدخان يجتمعون على الغيبة والنميمة يجتمعون على الشرك وعلى دعاء غير الله فهذه مقامات والأضرحة التي يعبد أصحابهم من دون الله يجتمعون على الشرك أو يجتمعون على على البدعة أو يجتمعون على المعصية كل هذه كل هؤلاء يتحولون إلى أعداء يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا ولا يسلم هذا إلا من اتقى الله المتقون فالله عز وجل ينادي على هؤلاء المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين آه. الإيمان والتسليم الذي هو قرينه الاتباع فالإسلام لا يكون إسلاما إلا بالإيمان والاتباع هذا هو الإسلام الصحيح إيمان واتباع أما شرك وابتداء هذا ليس إيمان وليس إسلام وإن تسمى أصحابه بالمسلمين وإن قالوا على أهل هذا الشرك أنهم من أهل الأديان المحترمة لا قيمة لهذا فابتقوا الله عباد الله وعملوا لهذه الجنة فهذه الحياة الحقيقية الحياة في الجنة اتركوا الاجتماع على ذي المعاصي التي لا قيمة لها تزول ويزول أهلها وتتحول العلاقات بين أهلها إلى عداوات يوم القيامة فنقول لهؤلاء الذين يجتمعون على ما حرم الله من رؤية الصور المحرمة من النساء كاسيات العاريات في جهاز التلفاز وغيره من هذه القنوات الفاشرة اتقوا الله في أنفسكم وحذروا أني ملك الموت أنتم على هذه الحال والذين اجتمعوا على انتهاك خرمة الله في شرب ما حرم الله من هذه المسكرات والمخدرات اتقوا الله في أنفسكم وعلموا أن الله يراكم وأنكم تضيعون عليكم نعيما لا يعدله نعيم من, من هذه اللحظات البائسة التي تظنون أنكم تتنعمون بها وأنتم تعذبون أنفسكم في الدنيا قبل الآخرة فليعمل الصادقون لهذه الحياة في الجنة إنها الحياة في الجنة لا تزول ولا تفنى وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه وسلم الله الله